117. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم 118. في بيوت أذنى الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصار